الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله خب كنا نشرح أو نذكر ننقل كلام أستاذنا رحمه الله والذي هو بقابل تفصيله موجود في هذا كتاب المطبوع الاسلام يقود الحياة في صفحة 45 وارمعين الى ستة وخمسين بحسب طبعة مؤتمر الشيد الصدر ذكر رحمه الله مؤشرات ثابتة ضمن الكتاب والسنة وهي ثوابت جعلته من قبل الشريعه مو المفروض ان تغير وهذه المؤشرات الثابته حسب فهم استاذنا تشرح كيفيه تصرف الولي ان ولي المجتمع كيف يتصرف و كيف يرتب وضع ما يسميه أستاذنا بالعناصر المتحرك التي المتحركه التي متحركة يعني تختلف من زمان إلى زمان من, وقت من مكان إلى مكان من ظروف إلى ظروف والتي تعمدت الشريعة بعدم ملئها بشكل ثابت وهذا من حسنات الشريعة وتلك المؤشرات الثابته عباره عن ما يلي أولاً اتجاه التشريع نحو استئصال الكسب الذي لا يقوم على اساس عمل وشرح استاذنا عدة امثله لذلك اشرنا الى بعضها من قبيل حرمه الربا من قبيل ان البيت اذا استؤجر لا يجوز ان يؤجر مرة أخرى من قبل المستاجر الأول بسعر أغلى إلا أن يدخل فيه تعديلا وتخسينا حتى, يكون حتى تكون زيادة في مقابل عمل وعدت فروع ذاكرها الاستاذ ثانيا الهدف المنصوص لحكم ثابت كقوله تعالى كي لا يكون دولتا بين الاغنياء منكم هذا ما افاء هكذا تصرفوا بي هكذا وزعوا قسمه كي لا يكون دولتا بين الاغنياء منكم هذا إشارة الى ان الولي يجب ان يرتب اعماله للولايه بنحو لا ينتهي الى ان يصبح المال دولة بين الأغنياء ثالثا القيم الاجتماعيه التي اكد الاسلام على الاهتمام بها يذكر استاذنا عده ايات وروايات يشرح يذكرها ويقول هذا للقيم من قبيل قيمه المساواه المساواه الاخوه العداله القسط ونحو ذلك رابعا اتجاه العناصر المتحركة على يد النبي أو الوصي هو النبي والوصي العناصر اللي يسميه أستاذنا بالمتحركه والتي تختلف في طريقة التطبيق من زمان إلى زمان أو من مكان إلى مكان أو من مكتنفات إلى مكتنفات قد حركها نفس النبي او الوصي اتجاه هذا التحريك هم مؤشرون ثابت في الشريعه يوضح للولي انه كيف تحركها العناصر المتحركه ويذكر بعض الامثله يقول مثلا اجاره الارض المملوكة هذا بالحكم الاولي ليس محرما شخص يمتلك ارضا يؤجرها شكو بها لكن ورد في بعض الاحاديث المانع هذا يقول رحمه الله هذا كان منع ولائي من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المنع عن ايارة الارض في بعض الازمان الموجود في الكتاب ما يلي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليزرقها اخا هذا الارض هو خل يزرعها او خل ينضيها الى اخيه ولا يكرها اما ان يؤجر بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى بينما هذا ما بيجي بالحكم الاولي خبجاز يكرها بثلث لسمى مزارعة في الشريعة يقول انت ازرخ ثلث ان ربع ان هذا ما بيجي لكن في فترة من الزمان النبي منع ذلك ولا يكرها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى هذه الرواية المحقق محقق الكتاب مستخرجها من كنز العمال أنا ما موجود على هذا الكتاب حتى أراجعك مستخرجها من كنز العمال مجلد 15 رقم الحديث اثنين واربعين ألف واربع وخمسين هذا رقم الحديث وفي رواية أخرى أنه قال من كانت له ارض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه يعني يقول إما أن تزرع تزرع أنت أو أنه أنضيء إلى فليزرعها أو أو ليمنحها أخاه خل أنضيء إلى أخن لك يزرعها فإن أبى قال أنا ما أريد أزرعه ولا أريد أن أنضيء لأحد يزرعه يقول فليمسك أرضه يعني لا يأجر خب خلي يحبس أرطاج يتضرر بجانب يتضرر يمسك أرطاج لا يؤجره هذا هم محقق الكتاب استخرجه من من سنن ابن ماجه المجلد الثاني رقم الحديث 2452 بحسب دار احياء التراث هذا تخريج المحقق متفرد يعني تخريج محقق الكتاب وفي روايه من جابر بن عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وليه قال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع فليمنحها أخاه ولا يأجيرها أيها إيجار مقبول لا هذا هم المحقق الكتاب مستخرج من كنز العمال مجلد خمستاعش الحديث اثنين واربعين الف وثلاث وخمسين هذا فهذا العنصر المتحرك النبي حركه بيده المبارك فهذا تعليم حسب ما يفهمه استاذنا هذا تعليم لولي الامر أنه فليحرك وليلأمر العناصر المتحرك بهذا الشكل مثال آخر ما جاء في النصوص من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن فضع منع فضل الماء والكلاء هذو اللي يعدهم ماء تصص مائية معلوف هذا بالأخص في القرى والماء هذا فهذا مألوف. عنده فصص مائية فصص مائية فإذا زاد يقول هذا زيادة خلي نضي للناس مجانا كذلك الكلاء زرع زرع يطلع من الأرض ما مقصدي يعني ال أمور المسجوعه يعني لا هذا الاحشاف يعني يقول رني لا يمنعها ان تدوس مجانا خب هو الاعطاء مجانا بالحكم اقول لكم واجب الماء الذي استخرجه من ملك والعشب الذي تكون في ارضهم ملك لكن النبي منع فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع فضل ماء وكله هذه الرواية المحقق الكتاب يقول يقول هذه الروايه وارده بشيء باختلاف يسير حسب تعريف محقق الكتاب وارد باختلاف يسير في الوسائل مجلد 25 بحسب طبعة آل البيت باب 7 من احياء الموات الحديث الثاني صفحة 420 مع اختلاف يسير اخو انا هذا البصائر خو عندي طلعت طلعت شفت انه الافضل ان اكتب هو قائل الحديث الثاني فعيت انه الافضل ان اكتب الحديث الثاني والثالث سويتا لأن جزءا من هذا التعبير وارد في الثالث وليس في الثاني فأنا كتبت الثالث والثاني الثاني والثالث سوية طلع بهالشكل راجعوا إذا ترونوا شوهوا راجعوا المجلد 25 بحسب طبعة آل البيت باب سبع من اخياء الموات عن الصادق عن الامام ابي عبد الله عليه السلام قال نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين اهل المدينة في مشارب النخل يعني فصص مياههم اللي نخلهم كان يشفق من هالفصص أنه لا يمنع نفع الشيء الظاهر أن المقصود لا يمنع نفع الشيء يعني زيادة الماء زيادة الماء هذا لا يمنع عن أحد خم يجري للآخرين وقضى بين أهل البادية يعني الصحراء أنه لا يمنع فضل ما ليمنع فضل كلا. ما يقول العبارة اللي نقله أصدقنا يقول لا يمنع فضل ما ولا ها هالرواية الثانية به لا يمنع فضل ما ليمنع فضل كلا. كأن المعنى يعني فضل الماء ما لهم إذا. فضل الماء مالتكم اذا ما انضيتوه فضل الكلاء ما رح يتحقق بينما اذا انضيتو هذا فضل الماء الناس الناس سقوا باديتهم سقوا ارضهم رح يصير فضل كلاءهم الكلاء يطلع نتيجتها هذا الماء لكن عبارة في يقول لا يمنع فضل ماء وكلا هذا القتر في الرواية الثانية في الرواية الثالثة ولهذا جبت هذا الشكل كتبت في الرواية الثالثة هذه مرسلة الفقه الرواية الثالثة مرسلة فقيه يقول طبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أهل البوادي لا يمنع فضل ماء ولا يبيع فضلك لا ماي زيادة عندكم انضول الناس أعشاب زيادة عندكم هم انضول الناس على كل حال الآن نعود إلى خلاصة كلام استاذنا استاذنا هكذا يقول يقول أن قوله أما الحوادث الواقع فارجعوا إلى رواة حديثنا هذا ظاهر في الرجوع إلى الرواة بما هم رواة وهذا ابتداء يشبه الإشكال ال ثاني الذي بحثناه سابقا قبله يوم يومين ارجعوا الى رواة حديثنا يعني الى الرواة بما هم رواة ولكن فرق هذا نحن حينما بينا هذا الاشكال تربناه بتقريب ابطال الظلالة على ولاية الفقيه بشكل مطلق يعني هذا مثل إذا تدلم ارجع إلى اللابن إذا تتمور ارجع على التمار إذا في الدواء ارجع على الطبيب أو ارجع على الصيدلي فلما يقول ما بيها ما مو معنا ولاية للابن أو للتمار أو للصيدلي أو للطبيب ما شكل وإنما ارجع حتى تأخذ رواية كما هذوله يرجعون حتى يأخذون لبن أو ثمرة، فأصلاً الرواية أجنبية عن مسألة ولاية الفقيه، هذا ما ما أشرنا إليه وأجبنا عليه، لكن أستاذنا ما يقصد هذا؟ أستاذنا يقول هذا فيه مستبعد من ولاية الفقيه، لكنه مستوى من الولايه هم مرتبطه بالرواية يعني في دائرة لأنه من الذي يفهم الروايات التي تعطي الأحكام الأولية ويفهم الروايات التي تعطي مؤشرات للعناصر المتحركة وأن هذه العناصم تحركه متى تحرك وكيف تحرك من الذي يفهم الأمور إنما هو الفقيه. عنده إذن في هذه الدائرة طريقة التحرك قد يكون قدة الطرق كلها معقولة ضمن تلك الثوابت والمتحركات فالفقيه عنده ولاية في ان يشخص على الامه اسلوبا معينا فصار للفقه ولايه لكن هذه الولايه في دائره الروايات عندئذ هذا التقريب ان قلنا به احد الاشكالين يرتفع احنا شرحنا إشكالين حينما فسرنا اما الحوادث الواقعه فارفعوا فيها الى رواه و إشكالين اشكالين عليه احد الاشكالين كان هذا قلنا الرجوع الى رواه حديثنا أخذ الروايات واخذوا ال... فتوى ليس مقاما أعطاه الإمام هذا أحد إشكاليك وإنما هذا مقام أعطاه الله سبحانه وتعالى ابتداءا في خبر الثقة وارد في الكتاب والسنة من قديم الأيام وكذلك فجية الفتاوى وارد في الكتاب والسنة من قديم الأيام ليس شيئا الإمام بإعتباره حجة الله دا يعطيه الله هو يعطيه هذا إشكالنا الأول هذا الإشكال لو لو قلنا لو فسرنا الرواية بالشكل الذي فسرها يا أستاذنا هذا الإشكال بعد ما يرد هناك قلنا اه هذا ليس من قبل الله وليس من قبل الإمام بينما الإمام ده يقول انهم حجة عليكم حجة عليكم يعني الإمام ده ينصبهم على شنو ينصبهم هم منصبين منذ البيت. هنا استاذنا بهالبيان اللي هو يشرحه هالاشكال ما ورد عليه لانه هو يقول الإمام نصبه لأنه هؤلاء الفقهاء هم يعرفون كيف يحركها المحركات بما ان تحريك المحركات احيانا يمكن بعده بدائل وعده اشكال فلا بد من ولايه الامام ينصبهم على ذيك الولايه حتى يصير بيدهم الحركه تعيين بديل من بدائل، فهنا صح أن يقول فإنهم حجتي عليكم فاشكالنا بعد ما يرد ولكن اشكالنا الثاني يرد إشكالنا الثاني كان عبارة عن أنه قرينة المقام دلت قرينة المقام هي أن الإمام في أو في أوائل الغيبته دو يحج الحج، وقد أخبر أنهم سيغيب سيغيب إن شاء الله ليكن آلاف السنين إن شاء الله، الله يعجل فرجه، لكن مئات السنين قادرة بعد شيء مسلم يغيب مئات السنين. حتى لو لم يكن مئة سنين لو كان مئة سنة, سنة يقول انهم حجتي عليكم هذا ظاهر في انهم حجتي عليكم في كل ما كنت انا حجة هذا معنى يريد ان يحل مشكلة الغيبة يعتبر ان النواب الخاصين انما وضعوا لفترة زمنية خاصة فقط فلا بد من حل مشكلة الغيبة هذا المقصود وما ممكن أن يحصر بدائرة الرواية والفتوى هذا البيان الثاني يرد حتى على هذا الذي شرحه أستاذنا رحمه الله هذا يبقى بحثون ما أده اليوم أطرح أولاه حول موضوع الهلال بالذات حسب شرحنا السابق نحن قسمنا رفق ما فهمناه من دليل ولاية الفقيه قسمنا ذلك قلنا هذا تارة في ملء من في منلء منطقة الفراغ الموجودة في الشريعة وقلنا أن وجودها منطقة الفراغ في الشريعة كمال للشريعة وليس نقصد للشريعة وأخرى في تشخيص الموضوعات وفق مقاييس تشخيص الموضوع يسألون حجية العلم الشخصي او لا لدك الحجية العجل الشخصي انما بالشاهد و والمقاييس المكتوفة هذا طرحنا هذا الموضوع أنه طرحنا هذه المسألة هناك فانس اظن او اول امس مغرفي انه ومن الموضوعات الهلال هلال العيد، هلال رمضان، هلال الحج، هذا من الموضوعات. أجاب يا ترى هل هذا من الموضوعات او لا هذا شيء شخصي يرجع إلى كل شخص بنفسه شخص يعني مثل مثل الطهارة أنا هذا الظرف مالي هذا اللي التشبي مالي هذا نجس لطاهر هذا موضوع هني يقول أعد أن الفقيه يجي يقول لا هذا نجس لا تشر خبرني أقول أنت الشخص سك مولاي أنت أنت فقيه على رأسي لكن هذا قضية راجع لي أنا أشخص أنا نجس لطاهر ليكون الهلال هم من هالقبيل كل أحد هو متشخيصه صارت عندي بينة خصوصا. يثبت الراي ما صار ما صار. أو لا هذا بيت الإمام. هنا الرواية اللي... هنا رواية واحد عدنا. هذه الرواية اللي يكون رأس خيط للدخول في هذا البحث. هالرواية أقرأها وأعطيكم ما المصدر ماله. أنت تطالع الروايه لها حتى غدا إذا وفقنا الاجتماع بخدمتكم نشرح لهم يمكن ان يستفاد منها الروايه لها الروايه هذه الرواية وردت بسندين وهي رواية واحد الصدوق رحمه الله رواه هذه الرواية بسنده إلى محمد بن قيس وسنده موجود في مشيخة الصدوق في مشيخة الصدوق تاكره سنده عن أبي جعفر قال إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما الجشعدان قالوا أحن أهو أصدوا أول أول شوال قالوا نحن رعين الهلال قبل ثلاثين يوم يعني هلال رمضان وبما أن رمضان مصر أكثر من ثلاثين في يوم فهي اليوم عيد أمر الإمام بالإفطار الإمام يأمر فهذا معنى ولايه بعض يأمر الناس هو, هو الناس ما يقض ما يظلون أنهم شهادتهم شاهدتهم عن حس كثيرا ما يظلون بي لكن الإمام يأمر أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم إذا كان شهدا قبل زوال الشمس إذا اجوا قبل زوال الشمس عند الإمام وشهدا أنه قبل ثلاثين يوما رأوا الهلال والإمام يأمر بالرفضل وإن شهدا بعد زوال الشمس إذا اجوا بعد زوال الشمس وشهدا أننا رأينا مو المقصود أنهم رأوا بعد زوال الشمس هنا رؤيتهم وقت الغروب، لكن أجو بعد زوال الشمس إلى الإمام وأشاده، فأصل الإفطار نفس الشيء هو إفطار واحد اليوم طويل باعتبار أن رمضان ما يصير واحد وثلاثين، لكن الفرق يكون في موضوع صلاة العيد إن كان شهد يجول قبل زوال الشمس فالوقت موجود الإمام هم يفطرهم وهم يقولوا صلاه صلاة العيد أما إن كان جاء لدى الإمام بعد زوال الشمس وقت صلاة العيد راح معه صلاة العيد خلو يصلى قبل ظهر مو بعد ظهر يقول وإن شهد بعد زوال الشمس أمر بإفطار ذاك اليوم يفطر الأمة وأخر صلاته أخر صلاته إلى الغد فصلّبهم هذا سند سند أنا كاتب أنا ما كاتب سند بس كاتب الصدوق بسنده عن محمد بن غيس يعني كاتب التعبير الوارد في في لا يخرج الفقير والسند موجود كما قلت لكم في المشيخة أنا كاتب هنا السند الصحيح بص راجع المشيخ أنا بشكل كاتب في دفتري مسجل أن السر صح ورواه ال... نفس هالرواية مرويتي رواية واحدة رواه الكليمي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس هذا هم أنا كاتب هنا إلى أحمد بن محمد بن عيسى أخو، إلى أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى أخو، وأبوه الصحيح ما بيه شيء، فقضي السفن العقيل أنه اليوم ما راجعت إنما كاتب هنا أنه هذا السند هم صحيح، هذا مصدره. في السندين الوسائل مجرد مجلد عشر بحسب طبعة آل البيت باب ستة من أحكامي شهر رمضان الحديث الأول صفحة 275 إلى 276 وكذلك وارد في المجلد السابع بحسب تلك الطبعة يعني طبعة البيت باب تسعة من صلاة العيد الحديث الأول صفحة أربعمية ثلاثة وثلاثين أنا كتب ذكلا سنة الحديث تام فمصدر البحث يعني مبدأ البحث ستكون هذه الروايه واصل البحث نحن ناجله ان شاء الله الى غد بحول بحوله وقوته